الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه أجمعين شخصيتنا هذه مميزة وهي من الشخصيات المتفردة وشخصيتنا هذه ما لا شك فيه هو من أعلام أمتنا ومن رجالات التاريخ الذين لهم أثر في تاريخنا هو سعد ابن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر أبو إسحاق الزهري القرشي المعروف بسعد بن أبي وقاص وأبو وقاص اسمه مالك ومالك والده أهيب وأهيب هو عم آمن بنت وهب فآمن والدها وهب وهب وأهيب إخوان آمن بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير، ولذلك ورد في سنن الترمذي وصححه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سعدا هذا خالي فليري امرئ خاله هو يعتبر للنبي عليه الصلاة والسلام خال واضح جدا في سلسلة النسب واضح جدا سعد ابن مالك ابن أهيب أهيب أخو النب أخ فعلا هم أخوان سكيد قام واحد سموه هيب والتاني سموه وهب ولقد كان وهب سيدا في بني زهرة وكان مطاعا سعد بن أبي وقاص أسلم وعمره سبع عشرة سنة يقول سعد في اليوم الذي أسلمت فيه والحديث في البخاري لم يسلم فيه معي غيري ولقد مكثت سبعه ايام واني ثلث الاسلام سبع يوم هو ثلث الدين الامه كلها هتلته ثلاثه بس المسلمين واحد منهم سبع يوم ظل اسلم ما في والحديث في البخاري ولقد مرت علي سبعه ايام واني لا ثلث الاسلام والله لكن حظه والله يستاهل و هو من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ولقد تنازل هو لعبد الرحمن بن عوف لأن عبد الرحمن بن عوف زهري أيضا فتنازل له وهو الذي كوف الكوفة أول من بنى مدينة الكوفة هو سعد بن أبي وقاص لما انجه سعد وقائد الجيوش الكوفة كانت صجعة خدت في المحل دي الموجود الكوفة الآن الموجود دي عمل فيها بيوت ومنازل وسكن الجيش وبقت المدينة المعروفة مدينة الكوفة لذلك يقال سعد كوف الكوفة وكان بطل معركة المدائن وقبلها جلولة معركة جلولة معركة كانت بين المسلمين وبين الفرس كانوا يقتتلون بالليل والنهار. الشمس لما تغيب لا تحجزهم وانتصر فيها سعد وكان قائد معركه القادسيه غير انه لم يباشر فهو الذي فتح العراق كله والذي فتح المدائن ولما دخل المدائن والمدائن هي عاصمه الفرس لما دخل بكى سعد بن ابي وقاص وصلى بقول الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتهين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ويعتبر من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي سعد عن مجاهداته قال في يوم الخبط وده شجر اسمه الخبط قال ولقد رايتموني أجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سابع سبعة وليس لنا طعام إلا ورق الشجر من السمر وإنا لنخرج جافا كما تخرج العير حتى تشققت أشداقنا ما لاجن حاجة يأكلوها بيأكلوا الصفق بتاع الشجر ده الشلالة في القطعة والفضل فضلاتهم والغائط حاجة ناشف زي الحجر لأنه ما في حاجة يأكلوها سعد بن أبي وقاص يعتبر من الصالحين في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بنت صديق قالت بات النبي صلى الله عليه وسلم معي في ليلة أرقا تحبان ما قادر نوم فقال يا عائشة وجدت لو أن رجلا صالحا من أصحابي جاء يحرسني الوقت دا كان في قلق وفي أموار الله كان ممكن يختاله كده خاتف نفسه كده قالت فسبعنا جلب بالخارج فقال من؟ قال انا سعد بن ابي وقاص جئت احرسك الليله ما كلمه براو بيقول لي عائشه في صح مسلم حديث قال لها والله بتمنى ومنتبس واحد من اصحابي الصالحين يجي يحرسنا قالت عائشه ولقد نام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه نام نوم جد شوف شوف سعد ده كيف وفي البخاري قال سعد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسعد أباه وأمه وقال ارمساد فداك أمي وأبي ولقد جاء رجل من قريش من المشركين أحرق الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمساد هو أول من رمى بسهم في سبيل الله كما قال وذلك في معركة الأبواء بمعركة قبل بدر تقريبا بسنة كاملة القتال لسه ما ذاته رمى بسام في سبيل الله وكان يفخر بذلك وكانت ابنته عائشة تقول أبي المهاجر الذي جمع له رسول الله أمه وأباه في واحد كان يضرب الناس ويقتلهم أصدق له إرمه سعد في ذاك وأبي قال فأخذت سهما بغير نصل ما فوق أن نتحته الحادة سهم عود يعني قال فرميت في صدغه فوقع الرجل حتى انكشفت عورته ولقد رأيت الرسول الله يضحك حتى بدأت نواجزه الرماء من وقع في الوطة والراجل يدبشتن بشتن شديدة دع حالته قال له ما في حني الشلب يجد ما في وفي يوم أحد قتل سعد بسهم واحد ثلاثة من المشركين فات سهم انجا طرعا بيت الصغرب بديقول الكلام ده كيف ذاته الشيء كيف ثلاثة من المشركين بسهم واحد رمى سعد أول فقتله شو المشركين المطلطشين نزعوا السهم ورموا به سعد فلم يصبه فأخذ السهم نفسه وضرب به ثاني فقتله نزعوه ورموه به فلم يقتل سعد ولم يصبه بشيء وقع بالقرب منهم فأخذه ثالثة ونبله فقتل به الثالث قيل يا سعد بسهم واحد قتلت ثلاثة قال نبلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم ده بالذات شايل الرسول ختلف القزب بتاعه قال له أرميون. وقال سعد يوم بدر رايت رجلان ابيضاني يقاتلان عن يمين النبي وعن شماله لم ارهما قبل ولا بعد ما شافهم قبل كده نهائي وثاني ذاته ما شافوا لا زمان لا بعدين وثاني ما شافوا وفيه فضيله لسعد انه راى الملائكه غير ملائكه راو يوم بدر يقول ابن مسعود رضي الله عنه اتفقتوا أنا وسعد وعمر عمار بن ياسر الثلاثة يوم بدر أن نجمع غنائمنا ونقسمها بيننا اتفقوا كده قالوا أي زوج يجيب حاجة يخدها بعد ذلك نقسم بيننا الثلاثة قال ابن مسعود فلم يأتي عمار بشيء ولم أأتي بشيء وجاء سعد بأسيريمي ذي يوم بدر سعد بن أبي وقاص مشاهد من الطراز الأول والله عمر بن الخطاب الكوفة وعزله ولما جاء في الستة سمه في الستة وقال إن يكن سعد الأمير فأنعم وإن لم يكن فمن يكون خليفة يستعين بسعد فاني لم أعزله عن خيانة ولا عجز قال والله أنا ما عزلت لأنه ما قادر وما عزلت لأنه ما أمين وعرف سعد رضي الله عنه بأنه مستجاب الدعوة وسال سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم مجاب الدعوه فقال اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه ولقد كان مستجاب الدعوه في البخاري ان عمر بن الخطاب مر على مساجد الكوفه سبحان الله كوفها سعد يسالهم عن سعد فاحسنوا فجاء الى بني عبس فوقف فيهم رجل يسمى اسامه بن قتاده العبسي فطعن في سعد وقال لا يحسن الصلاه قال نصلي كويس حكمه الله هو سعد بن ابو صلي كويس اللي بيصلي منه قال ده رايه قال لا يحسن الصلاه ولا يقسم بالسويه ولا يحكم بال... في القضية الميم اتكلم فيه فبلغ ذلك سعد قال اللهم ان كان قام رياء وسمعه اللهم لا تمته حتى تعرضه للفتن فذهب بصر الرجل وصار شيخا كبيرا يقف في الطرقات يغازل الأطفال الصغار من البنات فلما كلم قال شيخ مفتون أصابته دعوة سعد قال والله إني لا أعلو أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيل في الركعتين الأولىين وأخفف في الركعتين الأخرىين قال ما صليهم بصلاة كان بيصلي كده ومر سعد بن أبي وقاص في الكوفة بقوم جلوس يلتفون حول الرجل والرجل يطعن في علي وطلحة والزبير يطعن فيه كلهم فجاءه سعد قال له انتهي ولا تسب إخواني فابى قال له سعد لأدعون لا عليك قال الرجل تهددني وكأنك نبي تنبي قال له ما تدعو أمشأدعو علي قال له فدخل سعد داره توضأ ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم ان كان سب قوما سبقت لهم منك سابقه الحسنى وان كان سبهم يسقطك اللهم فارني فيه فجاء بعير النده وهو في وسط الناس فجهم واخذه وخبط به الارض حتى مات ولقد راينا الناس يتبع هذا الراوي يقول يتبعون سعدا يقولون استجاب الله لك يا سعد قال الذهبي وهي كرامه لمن سب وكرامه لسعد كلهم يعني كرامه لوم رضي الله تعالى عنهم سعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه وكان رجلا نزيها نزيه جدا ورجلا واعي واعيا يعرف كل شيء لما عزله عمر بن الخطاب جاء الى المدينه وكان بينه في حروب القادسيه بينه وبين خالد بن وليد نقاش يتناقشوا وده بيحصل لكن ما كان هذا النقاش يفضي إلى فتنه، ودي مشكلة يا إخواننا نحن نريد أن يكون الناس على دين واحد وإذا تناقشوا في الأمور تناقشوا بأدب بعيدا عن المهاترات وبالتالي لما اختلف سعد مع خالد وجاء سعد إلى المدينة جاء بعض الناس يطعنون في خالد نظير أن يتقربوا إلى سعد ما جوه قدامه يقول انضموا له يتكلموا له في خالد يقول ياخذ اخد اصداته كده و اصده كده و اصده كده عشان هو يفرح فقال سعد رضي الله عنه لمن تكلم في خالد صه قال لك في الخشمك ان الذي بيني وبين خالد لم يبلغ ديننا بعد قال لي ما حصلت في الدين ما اتكلم فيه ولا اسمح لأحد يتكلم فيه وهذا يسمى الاصطياض في الماء الاكل ناس مشاكلين شاكلين اتكلم لزولا اللي معه معاه والثاني اتكلم له فلو ما قبل ايضا مو مشاكلين لكن ما بتكلم به ودهم نزاهه منتهى النزاهه ومنتهى النقاء بل الحديث الذي تحفظونه جميعكم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند وهو صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يخرج عليكم رجل من اهل الجنه من هذا الباب فياتي رجل واليوم الثاني والثالث فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وأخبره أنه قد لاح أباه وبات معه ثم سأله عن الذي يفعل أجمع أهل السير أن الرجل كان سعد بن أبي وقاص أتأتي خاشة من الباب يقول أخونا إدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب كان هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ولما جاءت حروب الفتنة ووقع الخلاف بين الصحابة اعتزل سعد من الفرق كلها وكان هذا من أعظم مناقبه فقد روى الإمام مسلم في الصحيح أن سعدا خرج بإبله في الخلاء الناس يقتتله في الجمل وصفين ما اشتغل بزول شال ابنه ومشى الخلاء قعد هناك يحلب من الإبل وياكل ويشرب ويعبد الله فجاءه عمر ابن سعد ابن أبي وقاص ولده لما راه من بعيد قال راكب سوء فجاءه قال يا أبي الناس يقتتلونه على الملك وأنت مع الابن ضربه على صدره هذه رواية مسلم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي وفي رواية ابن عساكر قال له إن خلف الجبل مئة ألف سيف يرونك أحق بالملك قال اعطني سيفا واحدا منها ان ضربت به كافر قطع وان ضربت به مسلم امتنع مئة الف سيف قال لي جيب سيف واحد بس كان ضربت له مسلم يمشي فيه واعتزل سعد وتوفي سنة خمس وخمسين من الهجرة النبوية ويعتبر سعد آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا قبله مات سعيد بن زيد بن نفيل سنة واحد وخمسين هجرية هو التاسع في المبشرين وفاة ثم توفي سعد بن أبي وقاص بالعقيق خارج المدينة ولما أدركته الوفاة ناد على ولده ودلهم على مكان جبه قال لهم في عباية في المحل الفلاني ذي جابوها لمسه وقال كفنوني بها فقد شهدت بها بدرا وإني خبأتها لهذا اليوم هل يمكنك أن كيف؟ والله نحن بيموت الزور وبيعرف السوح يموت ذاته الزور في الموت بيتمنى انه لسه بيحيا يقول جيبوا دكتور الدوني حقنا والروح مارجا ده جاهز قال لهم جيبوا العباية ليبسة قالوا لهم العباية ده فيها أنا ده سيام الزمان ده حضر طبيعة غزبو قال وحمل من العقيق وهي منطقة بالقرب من المدينة إلى المدينة وقيل أنه صلى عليه مروان بن الحكم ووري سعد بن أبي وقاص في البقيع وبذلك طوينا صفحة من صفحات رجل من أعظم رجالات الأمة وعلم من أعلام الدين وبطل من أبطال الإسلام ورجل من المبشرين بالجنة سائل الرب جل وعلا أن يجمعنا وإياكم بهم انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله